الإفلاميم أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا من الله الذين صدقوا وَنَعْمَنَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَنَعْمَنَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَمْ يَكُنْ يَرْجُونَ قَاءَ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَرْجُونَ قَ فَإِنَّ أَجْرَ اللَّهِ لَمِنَ الآخِرَةِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولا ندافع لهم ولا نجزي عنهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَادَلَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُما فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُدْخِلُهُمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنْتُ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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اثقانهم واظلم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 جئناه وأصحاب السفينة، فأجئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية، وجعلناها آية للعالمين، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله والتقوا، ذلكم خير لكم إنكم تعلمون.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 الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 الذين كذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من الرحمة والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا حرقوه إلا أن قالوا قتنه أو حرقوه فأجاه الله من النار فأجاه الله من النار بذلك لا آيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثانا مما ودّت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض، ومؤاكم النار ومالك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 البوة والكتاب، وآتيناهم أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة من الصالحين. ونوط إذ قال لقامه إنكم لا تأتون الفاحشة، ما سبقتم بها من أحد من العالمين. ااننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر لما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهلها له القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إنا مهلكوا أهلها إن فيها نوّاط قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي إنه وأهله إلا إن مرأت إلا كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط بهم س ابينوا وطاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك واهلك ان امراتك كانت كانت من الغابرين انهم يزنون على اهل هذه القريه جزاء بجزم من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَلَا مَدِينَةً أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ونقل جائهم موسى بالبجنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا وما كانوا سبقيين فكلن أخذنا بذابه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرضنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا خسقهم يظلمون مثَلُ الَّذينَ اتخذوا مادو لله أولياء كمثَلِ العَبُوتِ اتخذت بيته وإن أوهنَ البوّيُوتِ لبيتُ العَبُوتِ لو كانوا لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من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 وَأُتْنُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا بِاللَّتِيهِ أَحْسَنُ إلَّا إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُلُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وما يجحدوا بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتنوم من قبله من كتابيون ولا ولا تخطو بيمينك إذا الأرض بل مضطرون بل هو آيات بينة في صدور الذين أُوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله انما انا نديرهم مبين او لم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلو عليهم ان في ذلك لرحمتا وذكرى لقوم يؤمنون فَبِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُلَائِكَ أُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْعَدُنَّكَ بِالنَّدَابِ وَلَوْلَا أَجْلٌ مُسَمَّى ما لجاءهم العذاب ولا يأتيهم بقتة وهم لا يشعرون يستعدونك بالعذاب يستعدونك بالعذاب وإن جأننا محيطة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب يوم يقشعهم العذاب منه فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو قوم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأي يفعبدون كل نفس دع الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من هم من الجنة غرفها تجري من تحت الأنوار تجري من تحت الأنوار خالدين فيها مع ما جور العاملين الذين صلروا على ربهم يتوكلون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم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 نا نجهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمن أو لم جعلنا حرا من آمنوا الناس من حولهم فَبِالْبَاطِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَبِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَجَّادَ أَلِيسَ فِي جَنَّةٍ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ نَهْدِيًا نَّمُوسُ لَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ إنهم سبنا وإن الله غلام المحسنين.